لا إ ل ه إ ل ا الله استووا استووا اقيموا صفوفكم وتراصوا الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن و إ ذ بوانا ل إ ب ر ا ه ي م مكان البيت أ لا تشرك بي شيئا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 حنفاء لله غير م ش ر ك ي ن به و م ن يشرك ب ا ل ل ه ف ك أ ن م ا خر من ا ل س م ا ء فتخطفه ي ل ط ي ر أ و تهوي به ا ل ر ي في ح م ك ا ن و س ح ي ه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 الله أ ك ب ر الله لمن حمده ن ر ب اكبر ولك الحمد الله أ الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله اكبر, الله أكبر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 ولكل امه ّ جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام أ فالهكم ا اله واحد فله اسلم وبشر المخبتين